فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مسوى لكافرين والذي جاء بالصدق وصدق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 ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجذيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافر عدده ويخوفونك بالذين من دونه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 وَلَ إِن سَأنِ تَغُم مَنْ خَلَقَتْ السمَاوكِ وَلِ الأََّ لَ أَلَفَرَأَيْتَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَزِمْهُ ۚ نَكَاشِفَ سُوءَهُ أَوْ أَرَادَ لَهُم رَّحْمَةً هَلْ يُنْسِخُ كَذَٰلِكَ رَحْمَتُهُ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَنْتَ مُعْتَصِمٌ بِهِ وَلَيُصْبِحَنَّ لَكَ عَدُوًّا حَمِيدًا وَإِنَّ يَا قَوْمِ أَمِلُوا عَلَى مَا كَانَتْكُمْ عذاب يقضيه ويحل عليه عذاب مقيد